موقع الشيخ ياسر الدوسري يقدم سبحان الدنيا. الذي تعطف بالعز وقال به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان الله متى كلماته سبحان الله زنة عرشه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الذي خلق فسوى وقدر فهدا وقدر فهدا وأعطى كل شيء خلقه ثم هدا السماء بناها والأرض طحاها والنفس سواها فألهمها فجورها وتقواها سبحان ذي الجبروت سبحان ذي الملكوت سبحان الهدى حي الذي لا يموت كل شيء خاشع له وكل شيء قائم له غنا كل فقير وعز كل ذليل وعز كل ذليل وقوة كل ضعيف سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما علنا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 ما شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم واجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك مطواعين لك مخبتين لك أواهين لك منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم واجعل أحب حبيب إلينا طاعتك وأبرض بغيط إلينا معصيتك واجعلنا من الذين يسارعون في الخير ويدعونك رغبا ورهبا وجعلنا من الخاشعين اللهم اهدني اللهم اهدنا واهدنا ووفقنا ويسر الهدا لنا اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضل اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك من الفهم ما يوصلنا إلى درجة الصديقين وما يبلغنا منازل الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم انك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا وتعلم سرنا وعلانيتنا نحن الفقراء بين يديك الوسراء بين يديك المقرون المعترفون بذنوبنا نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال الخائف الضرير دعاء من خطعت لك رقبته وخطع لك جسمه وذل لك جسمه ورغم لك أنفه يا من أظهر الجميع وسترى القبيح يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا باسط اليدين في يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المن يا مبتدئ النعم قدر بالاستحقاقها يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا يا رحيم يا رحمن بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا نحن ببابك واقفون ولثوابك مؤملون ولجناتك راجون ومن عذابك مشفقون اللهم ها نحن واقفون نطرق بابك ونستمطر رحمتك فلا تردنا خائبين اللهم اغفر لنا في ليلتنا أجمعين اللهم اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم واجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار اللهم واكتبنا فيه من عبادك المقبولين ولا تجعلنا فيه من المردودين الخاسرين اللهم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 اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا نبسته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا وعنتنا على قضائها اللهم آمنا في أوطاننا واصلح إمتنا وولاة أمورنا الله اللهم وفق علماءنا وقضاتنا ودعاتنا لكل خير اللهم إنا نعوذ بك من المحن والبلايا والفتن والرزايا اللهم إنا نعوذ بك من الربا والزنا والزلازل والمحن اللهم وأصلح شباب المسلمين ونساء المسلمين اللهم وردهم إليك ردا جميلا اللهم وردهم إليك ردا جميلا اللهم واكفنا وإياهم شر الأشرار وكيد الفجار اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداء كعداء اللهم انصر كتاب وك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم وأظهر دينك اللهم وأظهر الهدا ودين الحق الذي بعث به نبيك صلى الله عليه وسلم ولو كره المشركون اللهم آتنا في الدنيا حسنة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 سبحان ربك رب العزة عما يصيكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين